ازلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون